ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ كَلَّا إِنَّ كِتَابًا أَبْرَهَ لَفِي عِلِّيِّينَ وَمَا أَدْرِي كَمَا عِلِّيُّونَ كِتَابٌ مَّبْقُومٌ يشهده المقربون ان الابراء في نعيم على الارائك يعبثون تعرف في وجوههم نظره النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامهم مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجهم من تسنيم عينا يشرب بها المقربون ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مر بهم يتغامزون وَإِذَا أُنْقِلُوا إِلَى أَهْلِهِمْ قَلْبُهُمْ فَاكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَالُّون وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ